الباب الثامن والستون وثلاثمئة باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيره الله أي يأتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه